إنه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 118. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه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 ان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 111. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 112. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انزل انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك 119. فتجدني إن شاء الله من الصالحين 110. قال ذلك بيني وبينك قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ قضيت فلا عدوان علي نَقُولُ والله على ما نقول وكيل فلم مَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا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 فَلَمَّا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي فِي في البقعة مِنَ من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين 110. وأن ألقي عصاك فلما ما راا تهتز كان جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين 117 أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب 118 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون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 بآياتنا بينة قالوا ما هذا إلا سحرا مفترض وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 119. أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وَمَا وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا كُنَّا كنا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن الرَّحْمَةَ من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أُوتِيَ موسى من قبل 117. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من ذي الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا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 افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين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 ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه يعنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين